تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُم رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ متكين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الْحَقَّ نَبِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا اشْتَهُوْنَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَغُوصَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ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 أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم